وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناهم لدنا لتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَّا هُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْعُرُضَ كَانَتَا رَدْقَى فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا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 بل متعنى هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أُعْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا امستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا اننا كنا ظالمين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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفاءتم له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 قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَنْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ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 انني ما السني الضر وانت ارحم الرحيمين استجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكره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 فَنَعْنَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ أن لا إله إِلَّا إِلَّا أَنَّهُ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجِيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقتر بل وعد الحق فإذا هي شاخصة عبصار الذين كفروا ياويلنا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين